كلها <تصفيق> مقضيه <تصفيق> <تصفيق> يا قرض <قلب تصفيق> لا تشكي ولا ترتاعي <تصفيق> هذه <تصفيق> أمور كلها مقضيه ولا تشتكي لأنك تزيد وجاعي شبتنا رنبل حاشا مطفية ولا تشتكي لنك تزيد وجاعي شبتنا رنبل حاشا مطفية وقلبي اللي في الهوامل تاعي